أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم.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 وَاِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَائِسٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وما قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده فلننذ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا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 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم